والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سايكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى